<تصفيق> اللي كم كلمه يشبه نسمه في ليالي الصيف سابني و غاب عني بقى له كل دا كان لي لما شفت عينيه كل دا كان لي لما شفت عينيه حني قلبي لي ونشغلت عليه ونشغلت عليه Chanii kalbi li Wynna szagalta li